أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أننا نزلنا إليهم وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا نزلنا إليهم الملائكة عليهم كل قبلا إلا أن يشاء الله أننا أن ما يشاء شيء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 م و م و ع م ل و ا ع ل ى م ك ا ن ت ك م إني ع ا م ل ف س و ف ت ع ل م و ن م ن تكون له ع ا ق ب ة ا ل د ا إنه ل ا يفلح ل ل ا ا ظ م و ن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 كنتم قل انا الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين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 قل ُْ لا ََ ج ِ د ُ فيما َِ أ ُ و ح ِ ي الي ََّ محرما ًََُّ على ََ طاعم ٍ يطعمه ََُُْ الا َّ أ َ ن يكون ََُ م َ ي ت َ ة ً أ َ و دما ًَ مسفوحا ًَْ أ َ و لحم َْ خنزير ِ قل لا أ ج د فيما اوحي إ ل ي ه محرما على طاعم يطعمه إ ل ا أ ن يكون م ي ت ة أ و دما مسفوحا أ و لحم خنزير ف إ ن ه رجس أ و فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد ف إ ن ربك غفور رحيم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 وأن هذا صراطي موسوعه النابلسي ع ب للعلوم ه ذ ك وصاكم به ل ك م ت ت ق ن ث ت ي ن ا ل و س ل ا م ي ه اسماء ب ا ل ل ى الحسنى ذ ي أ وتفصيلا و شيء لكل ه د ورحمة لعلهم بلقاء ر ه م ي ؤ م ن و ن و ه ذ النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ك م ترحمون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 ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم في ما آتاكم, آتاكم, اتاكم ان ربك سريع ع ق ا ب إن ر م و س ر ي ع ه النابلسي ع للعلوم الاسلاميه